وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام وذكر بحديث جليل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ذكرت فيه جمال من الآداب نقف بإذن الله جل وعلا في كل مرة على أدب من هذه الآداب ونتكلم عن شيء من فقهها يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفي رواية يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجل راودتهم راة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه نتكلم عن عن الشيء الثاني في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله اعلموا رحمكم الله أن يوم القيامه تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيكون بينها وبين رؤوس الخلائق كمقدار ميل او ميلين كما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة وغيرهما أن الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الخلائق فيكون بينها وبين رؤوس الخلائق كمقدار ميل أو ميلين والناس يكونون في حر شديد وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله, رضي الله عنهما أن الناس يوم القيامة على قدر أعمالهم فمنهم من يكون العرق إلى كعبي إلى ركبتي إلى حقوي ومنهم من يلجمه العرق الجاما الناس في هذا الحر الشديد وهناك اناس لا يصيبهم حر ولا عرق ولا نصب انهم اناس يظلهم الله جل وعلا الجليل يوم القيامه في ظل عرشه لا ظل يوم القيامه الا ظل عرش الرحمن جل في علاه فمن جعل الرحمن له ظلا والا فلا ظل له يومئذ وهناك من يظلهم الله جل وعلا في ظل اعمالهم يعني في ظل بعض الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من انذر معسرا كما قلنا قد ذكرنا قبل ذلك من انذر معسرا أو تجاوز عنه أظله الله يوم القيامة في ظله والظل المذكرها هنا هو ظل عرش الرحمن جل في علا بينما الناس هكذا في حر شديد لا يتحملون ولا يطيقون يقفون في أرض المحشر في يوم كان مقداره أديه خمسين مدة الوقوف خمسين ألف سنة وفي بعض الآثار يقفون أربعين ألف سنة ويحاسبون في عشرة آلاف سنة كل هذا في أرض المحشر. أن يلحقنا بهم أو أن يجعلنا من هؤلاء أن نقتدي بآثارهم وأن نعمل بأعمالهم حتى ننال هذا الشرق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل وخلي إمام عادل تكلم عليها إن شاء الله مؤخرا بإذن الله عز وجل إمام عادل الثانية شاب نشأ في عبادة الله ورد في بعض الروايات شاب أثنى شبابه ونشاطه في طاعة الله يعني استفرغ قوته وجهده لله رب العالمين لا كما يفعل بعض الناس يضيع ثمرة شبابه ويضيع تلك الفترة العظيمة من عمره في اللهو أو في أي عمل من الأعمال بعيدا عن طاعة الله عز وجل فإذا قيل له اجتهد في طاعة الله والله أم مكبر إن شاء الله كده لما مكبر واطلع على المعاش أنا هتفرق في المسجد وهاعد أعبد الله عز وجل ما عاد شيء بأوراhe قال إيه إلا عبادة الله عز وجل يا من بدنياه شغل وغره طول الأمل الموت يأتي باتة والقبر صندوق العمل من الذي أملك أنك ستعيش حتى يكبر سنك من الذي أملك أنك ستعيش صحيحا وتستطيع بعد ذلك أن تقوم بطاعة الله لعل الله جل وعلا أن يبتليك بمرض فلا تستطيع أن تقوم بطاعته قط أو أن الموت لا يمهلك حتى يكبر حتى يكبر سنك وإن سلمنا أنك ستتفرغ وأن الله جل وعلا أعطاك عهدا أنك ستعيش حتى يكبر سنك وبعدين أنت الآن تعطي لله عز وجل الخبيث أنتوا عارفين الإنسان الذي يكون عنده طعام طيب وطعام خبيث وبعدين عايز يخرج زكاء أو صدقة يقول خرج من الطعام الخبيث يالله وإيه نخرجه ندله فقره وخلاص ونخلص منه أو زكاة مال مثلا رجل عنده عروض تجارة عروض تجارة في محل مثلا اقمشه أو غير ذلك أو ملابس وبعدين يقول لك أنا هخرج زكاة مالي من عروض التجارات على قول بعض أهل العلم هخرج من عروض التجارة الزكاة علشان إيه أنفع الفقراء يوم يعمل إيه؟ يأتي بالراكد الذي لا يباع عنده ويخرج الله ده ضربت عصفور بحجر مني استفدت أخرجت زكاه المال واستريحت من هذا المال ومنها انني اخرجت تلك البضائع الراكدة يبقى هو بيعطي لله الطيب ولا الخبيث الخبيث ولذلك يقول رب العالمين ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فيه لان البعض كان يتصدق بالتمر السيء يتصدق بالفقراء بالطمر السيء ويجعله في المسجد فأنزل الله جل وعلا هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون إذا أردت أن تنفق فاعلم أن الصدقة يتقبلها الله, جل يتقبلها الله جل وعلا بيمينه فهي تقع في يمين الرحمن جل وعلا قبل أن تقع في يدي الفقير الشاهد انا اردت ان اضرب لك مثالا الذي يعطي شبابه وقوته لغير الله يضيع عمره في الله ثم بعد ذلك يريد أن يعطي كبر سنه بعدما كبر لله فهو بمثابه من ضن بالطيب لنفسه وتصدق به بالخبير وتصدق بالخبيث ولذلك جعل الله جل وعلا الأول في ظل عرشه الأول ده اللي هيبذل منذ شبابه وقوته يبذلها لله رب العالمين قال رجل افنى شبابه وقوته في طاعة الله عز وجل وفي الرواية الأخرى شاب نشأ في عبادة الله تقول حفصة بنت سيرين رحمها الله يا معشر الشباب اعملوا فإني علمت أن العمل في الشباب هو القوة العمل في الشباب هو القوة فإن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله يعني في أول النهار الشمس تخترق كل جزء من الأرض صح؟ تنتشر في كل مكان ده بما ثبت الشباب لأن الشاب يستطيع أن يتحرك ها هنا وها هنا وأن يدعو الناس إلى الله عز وجل وان يقوم بالطاعات والعبادات يستطيع أن يبذل وأن يتحرك كثيرا بخلاف الشيخ الكبير الذي كبر سنه وضعف. عظمه فلا يستطيع أن يسافر أو أن يتحرك أو أن يبث الدعوة وينشرها في كل مكان كما يستطيع الشاب أن يفعل ذلك فقالت حفصة رحمه الله يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة فإن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله ولذلك إخوة الكرام الشباب الذين تربوا على طاعة الله عز وجل هم ثمارة فؤادنا وهم الذين يحملون راية الإسلام ولذا ينبغي على كل منا إن كانت الفرصة قد فاتت قد فاتتك أنت فلم تفت في أبنائك فإن الولد من كسب أبيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كسب أبيه يعني ابنك كأنه وأنت بالضبط ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقه صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح ده ابنه بس ابنه بس هو اللي ينفع ابنه وبنته طبعا يعني ولده ولد صالح يدعو له فإن دعاء الولد وان عمل الولد كله في ميزانك كله يتحط في ميزان حسناتك بشرط ان تكون قد ربيت وبذلت جهدا من اجل ان يكون ابنك صالحا ابنك يا اخي هو انت وأنت وابنك يكون في ميزان حسناتك يوم القيامه ولذلك الصدقة على الراجح إذا أرد أحد أن يتصدق بصدقة لميت فإن الراجحة وإن كان فيها قولين الفقهاء لكن الراجح أنها لا تصل لا يصل ثوابها إلى الميت إلا من مين؟ من؟ الولد ولد ابنك أنا أتصدق لأبي يصل أنا أعمل لأبي أي حاجة عشان مثلا صدقة جارية يحصل أجرها وهو في قبره نعم يصل أجرها لك وأنت في قبرك لو كانت من مين؟ من ابنك دل ما فيش فيها خلاف غير كده فيها خلاف فالصدقه من غير الولد لا يصل ثوابها إلى المتصدق أو إلى الميت على خلاف بين الفقهاء فالولد الولد من ثمرة أبي ولذلك علينا أن نعتني بتربيه أبنائنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. صلى الله عليه وسلم وأن نعلمهم كتاب الله عز وجل لينفع الله جل وعلا بهم الإسلام ولننتفع نحن بأبنائنا يبقى ابنك إذا تربى في طاعة الله عز وجل واجتهدت أن تعلمه القرآن وأن تعلمه السنة أنت نسيح الحديث حديث, حديث في عند الإمام الحاكم عجيب أو اسمع الحديث دو نختم بإن شاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة حينما ينشق القبر عن صاحبه القرآن فيأتي في صورة رجل شاحب فيقول لصاحبه ألا تعرفني؟ يقول لا من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن أنا صاحبك القرآن الذي اسهرتك الليل وأضمأتك الهواجر يعني حمل على القيام والصيام وأضمأتك الهواجر وإن كل تاجر من وراء تجارته الإنسان منا يتاجر لماذا؟ ليحصل من وراء تجارته مالا فكذلك الذي يتاجر مع الله جل وعلا انتبه إن التجارة مع الله تختلف عن أي تجارة أخرى فإنها تجارة لن تبور قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور فيقول لصاحبه. أنا صاحبك القرآن الذي اظماتك الهواجر واسهرتك الليل وإن كل تاجر من وراء تجارة تبي الأجر بتاع التجارة وأنت اليوم من وراء كل تجارة لإنت تاجرت به مع الله في الدنيا الآن وأنت ما زلت في قبرك ستحصره من الله عز وجل فيعطى الملك بيمينه والخلد بيساره ويوضع على راسه تاج الوقار ما مش بس كده بقى الفضل اللي احنا عايزين نقوله ويكسى والديه حلتين من الدنيا لا تقوم لهما الدنيا. حلتين لا تقوم يعني لو الدنيا كلها قومت نقومها ما تسواش من الحلتين دول فيقول معناه النبو وامه يأخذان أجرا زائدا فوق أعمالهما فيتعجبان فيقولان يا ربي لما هذا فيقول الله جل وعلا بتعليمكما ولدكما القرآن شفت بالأجر تعدى ولا لا كل عبادة تقوم بها تجزئ أنت عليها بس أنت بس صيام قيام أي عبادة تقوم بها أنت على هذه العبادة ولا تتعدى لغيرك إلا ولدك إن حفظ كتاب الله جل وعلا فإن هذا العمل يتعدى إليك يصل إليك فيقولان يا رب بما هذا فيقول بتعليمكما ولدكما القرآن إذا شاهد نشأ في عبادة الله فلنحرص رحمكم الله على تربية أنفسنا وتربية أبنائنا على طاعة الله جل وعلا ليكونوا في ظل عرش الرحمن وليأخذوا بأيدينا إلى أعلى جنات النعيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله